خمسة، استمع إلى الجمل الآتية وقرأها، ثم تأمل معانيها أنت تفضلين نادي المكتبة وأنت ستذهبين إلى نادي المكتبة غدا أنت تفضل نادي الرياضة وأنت ستذهب إلى نادي الرياضة غدا هو يفضل نادي التمثيل وهو سيذهب إلى نادي التمثيل اليوم هي تفضل نادي الرياضة وهي ستذهب إلى نادي الرياضة اليوم أنتما تفضلان نادي المرور وأنتما ستذهبان إلى نادي المرور غدا أنتم تفضلون نادي الرسم وأنتم ستذهبون إلى نادي الرسم غدا أنتنا تفضلنا نادي الشطرنج وأنتنا ستذهبنا إلى نادي الشطرنج اليوم هم يفضلون نادي التمثيل وهم سيذهبون إلى نادي التمثيل اليوم هن يفضلن نادي الرحلات وهن سيذهبن إلى نادي الرحلات غداً